يا من تحل بذكري عقد النوائب والشداد يا من إليه المستكى وإليه أمر الخلق عائد يا رب يا كريم يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من إلي يا رب يا اشتاك واليه امر الخلق عاين الله الله الله سبحانه وتعالى انت الرقيب على البلاد هو لي با انت الرقيب على اللاعيب وانت في الملتقوت واحد انت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد الله بحولك كربنا يا انت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد انت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد يسر جامعه المسلمين كن يرحم يا رب فلقد يئست من الاقارب والاباعد ثم الصلاه على النبي وآله وعلى الصحابه كلهم اه من خر للرحمن من خر للرحمن س يا رب يا يا يا, يا هل تقبل هل تقبلوني هل تقبلوني Hal takbaluni the no. ab uniyakifaa baba ya a sai هل hal taqbaluni hal taqbaluni abudunathi mun الله يا ربي اني احسبك والله jo